بسم الله الرحمن الرحيم إذا تزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أسطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أحبارها بأن ربك أوحانها يومئذ